مثل الإمام بالرسل يعني نحن نكلم عن الإمام بالله وملائكته وكتبه والآن نتحدث عن الرسله تحدثنا عن بشرية الرسل وأن الله عز وجل أرسلهم رجالا وأنهم بشر ياكلون ويشربون وينامون يعني زينا بالضبط آخر صورة الكهف قل انما أنا بشر مثلكم زيكم بس ايه يوحى إلي ده ما الذي يزيد به الرسول عن البشر العادي يوحى إلي أنما إلهكم اله الواحد فليه بيبقوا بشر علشان يبقوا قدوة لنا نقتدي بيهم وما لحنبقى قدوة لنا إزاي يعني إحنا دائما نقول لك إيه اعمل زي فلان تقول ده فلان ده مش حاسس بي ده مزي أنا عايز واحد مني كده حاسس بي فعشان كده بتبقى بشريته وكنا توقفنا عند الديك وقالنا بمناسبة الديك هنفتح بقى النهاردة يعني بنقطة كده يعني عشان برضو إيه الحقيقة الجانب الترفيهي في الإسلام موجود وده نوع موضوع تاني يعني لأن مش كل يعني ليس شرطا لكي تكون مسلما أن تكون متزمتا متجهما كده يعني بالعكس ده المسلم هو اللي بيتحك هو بيفرفش المهم يعني فبمناسبة الديك فبيقولوا أن فيه واحد يعني راجل قاسي كده وفتح مزرعة بتاعة دواجن فجاء رأى الصبح وقال أنا إيه اللي الفراخ دي بتجيب كم ريضة كل فرخ فقالوا بتجيب ثلاثة قال لا لازم كل فرخة تجيب 5 يعني عم ما ينفعش ازاي الكلام ده هو كده ومسك فرخه راح قطع رقبتها قدام الفراخ كلها وقال خلاص كل فرخه هتجيب 5 هتجيب 5 خمس بيضات جاء ثاني يوم فعلا لا كل خمسه كل فرخة جايبه خمس بيضات ما عدا فرخه واحده كده ايه جايبه 3 قال انا مش قلت لكل واحده تجيب خمسه فالفرخه راحت قالت للمعلم اصر علي يا معلم اصلا بيك. انا ديك مش فرخه فالمهم يعني لما نسمع بقى الديك نقول ايه فما نديك ما بيبدش لكن لما نسمع نديك نقولي اللهم إني أسألك من فضلك العظيم نسمع القمار يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته في كل لحظة من لحظات حياتنا شفنا أهل البلاء واحد ربنا ابتلاه الحمد لله الذي عفاني أفضلني على كثير من من خلق تبضينا وبص في المراية الله ما كما حسمت خلقتي حسم خلقي وهكذا طيب نستكمل النهاردة بقى ايه اللي عرفنا ان دول رسل الله سيدنا ايوب سيدنا عيسى سيدنا محمد سيدنا موسى ايه اللي عرفنا ان دول رسل الله اي واحد يقولك انا رسول الله تصدقه لا اما الايه بقى اللي يثبت المعبزات ان ربنا بيبعت معاه حاجة ابل نورمان انيوجو الحاجة غير عادية يعني شيء غير عادي العادي ان الواحد عايش بيقعها لكن الله لا لا ده حاجة لا يمكن تكون في مقدرة البشر إذن الرسل يؤيدون بمعجزات إيه المعجزة تعرفها إيه المعجزة أمر خارق للعادة يجريه أمر خارق للعادة حاجة غير طبيعية ها؟ يجريه الله وده الشرق مش الرسول يقولك أنا هعمل لك معجزة لا طبعا يبقى يعملها من عنده هو يبقى هو اللي بعملها من عنده لا ما ينفعش ده يجريه الله يعني إن أجر الله هذه المعجزة كانت طب ولو, ولو أن الله عز وجل لم يجري هذه المعجزة مش هتكون يمقى امر خارق للعادي يجريه الله على يد رسول من رسول الله على يد رسول من رسول الله حنفرق لسه there one time بين المعجزة وبين الكرامة وبين الكرامة وبين الامر وبين المعجزة والكرامة وبين الاية ازاي يعني منقول امر خارق للعادي يجريه الله قلنا يجريه الله لان لو, لو زي سيدنا موسى سيدنا موسى that i see you حياة تسعة عمل ايه سيدنا موسى ولا ولم يعقد مش يمرجعش طب لو سيدنا موسى ولا عملها يبقى حيخات منها الله بفهم هو عامل ايه ها؟ انما ده اجراه الله عز وجل على يد رسول من رسول الله زي ايه المعجزات ما المعجزات كتير جدا جدا معجزات الرسول بس كانت كلها برضو محلية يعني ايه لان هو نازل للحتة دي فالحتة دي يناسبها انها تشوف معجزة لهذا الرسول لكن المنطقة التانية ما شافتش فما تؤمنش بيه مش مطلوب منهم انهم يؤمنوا بيه لان دي معجزة محلية ولذلك جاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بايه اه كان فيه معجزات محلية صحيح لكن المعجزة الاساسية الرئيسية هي ايه القرآن الكريم يعني اذا نشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين اصابعه لما حطيله في الماء النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين سيدنا علي كانت فيها رمد فما أرمد بعد ما جالوش رمد تاني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب او غزوة الخندق كان في تمر وحط يده على التمر تكاثر التمر وإنه اللي يتساقط من فوق الرداء معجزة حط الرمح بتاعه في بئر تبوك فار البئر ماء دي كلها معجزات بس حتقول لي دي معجزات شافها الصحابة أنا ما شفتهاش طب ماذا رسولي وده اللي حيبقى رسول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها آه بلازم تكون فيه معجزة باقية ان واحد ما بيعرف يقرا ولا يكتب وبيقول هذا الكلام اللي في المصحف ويتكلم عن الجبال والجبال ارساها والسماء ذات الرجع والسحاب المسخر بين السماء والارض ويتكلم عن نظريات نظريات علميه وهو الذي مد الارض يعني كل ما تمشي تلاقي ارض ما فيش فيها خلاص ما فيش ارض خلاص البتاع نازل كده ما وهو الذي مد الارض كل النظريات العلميه الجبال جد بيد وحمر مختلف الالوان وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف سلطفاطر ده مين يقولي الكلام ده؟ ده واحد مضر شعر ولا يكتب سبحان الله أم الإيدي آه هذه معجزة بل المعجزة الباقية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم بما فيه من آيات معجزات ومن علوم في شتى المجالات وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام احنا قلنا معجزة سيدنا نبعه السلام عشان مؤمنين بها لكن في معجزات تانية واحنا مؤمنين بها لان القرآن ذكرها زي مثلا اين سيدنا موسى وضم يدك الى جناحك حطيلك تحت باطك يا موسى تخرج بيضاء طب بيضاء ممكن الواحد يتعامل وبصله من غير سوء اية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى القي في يمينك يا موسى فاذا هي حية تسع خدها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى الحقيقة المعجزات اللي, يعني اللي فعلا قوية يعني وفعلا تشدك معجزة سيدنا عيسى عليه وعلى من الصلاة والسلام سيدنا عيسى كانت له معجزات يعني خطيرة جدا ازاي الله في سورة المائدة تأخرها يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم لذكر نعمتي عليك وعلى والدتيك الياستين مريم يعني إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي تخيل عائل صغير مولود يقول اني عبد الله اتى قال الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا يعني امرا بالمعروف عن المنكر وهو صغير آه. تكلم الناس في المهدي اه وهو كهله كهلا آه. طب كل واحد بيتكلم في الكهف اما هي ايه معجزة هنا انه هينزل في اخر الزمان سيدنا عيسى مرفوع جسدا وروحا وينزل في آخر الزمان ليقتل المسيخ الدجال فكانت المعجزه الثانيه اللي لسه حقاً تحصل يبت تكلم الناس في المهدي وكهلة كما كان كلامه في المهد معجزة هيكون كلامه في الكهولة أيضاً معجزة ولذلك شك تكلم الناس في المهدي وكهلة واذ علمتك الكتابة التكتب يعني والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين تخلق من الطين تخير واحد جايب طين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطيب على شكل عصفورة فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني إيه أكبر الأكمه؟, الأكمه اللي هو عينه عينه بياض مفيهش سواد يعني مفيش ننه أسود يعني فيه استحال إنه, يبص أنه يبصر فيه استحال أنه يبصر فيه استحال أنه يراع فكان يمسح عليه كده سبحان الله وتبرئ الأكمهة والأبرصة اللي هي البطعة اللي تطلع في الجسم دي بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني أنا والله لو القرآن بيوكري أنا مسدق لو لأن الله عز وجل ذكر هذا في كتابه الكريم فأنا مؤمن بالله ومؤمن بكلام الله لكن واحد مات ومشي يمسح عليه ويسمي الله يقوم عشان كده تلاقي كلمة إيه بإذني بإذني يعني مصر واذا علمت كتاب الكتاب والحكم والتوراه والانجيل والانجيل من الطين كهيئه الطير فتنفخ فيها فتكون باذن فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن وتبرئ الاكمه وتبرا الابرص باذن واستخرج الموتى باذن واذا كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يبقى ادي المعجزات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيؤيد بها الرسل وطبعا فيه معجزات كتير يعني عارفنها ونؤمن بها كما قال الله تبارك وتعالى مثلا سيدنا ايوب اركض برجلك اضرب الارض يا ايوب وهو مريض هذا مغتسل بارد هيطلع لك مية من هنا تستحمى منها علشان تشفى اضرب تاني وشرب والمية اللي هنا تبقى تشرب منها وترتوي معجزات كثيرة للرسل سيدنا يونس التقمه الحود ونزل في بطن الحود ولبس في بطنه لولا ان سبح الله تبارك وتعالى في ظلمات ثلاث كما نعلم طيب يبقى الرسل يؤيدون بمعجزات اه امال طيب احنا ساعات نقول طب ما في حاجه غير عاديه حصلت لفلان يبقى ايه ده رسول ده لا عشان كده ما تغلطش وانت بتتكلم بقى يجي واحد يقول لك يا على فكره نبارح حصلت لي معجزه ايه معجزه يعني انتك رسول يعني ده فين <تصفيق> عايز تقول لنا كنت رسول المعجزه دي للرسل مش مش مش لل... مش البش امال هي حصلت لك فعلا حاجه غير عاديه اه دي بقى ايه بقى اسمها ايه كرامه دي اسمها كرامه يعني ايه كرامه الكرامه امر خارق للعاده حاجه غير عاديه برده يجريها الله برده ربنا اللي بيجريه مش تعالى عامل لك كرامة. مش في واحد راجل واصل واصل فين ولا ما انا عارف هيعمل لك كرامه اقعد ده ما انت عارف ده من بتوع الكرامات لما تشوف عندهم لحاف دا... لا لا لا مفيش كلام واصل بيجيب من فوق ويجيب كرامه الكرامه دي الله عز وجل. امتى يجريها ما عرفش. ده هو الله امر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح ظاهره صالح يوم ربنا يكرمه لما ربنا يكرمك ما تقولش لحد ده بينك وبين الله علاقة بينك وبين الله ما تقولاش لحد دي كده ايه ربنا كرمك بشيء شفت رؤية وطلعت زي ما شفتها بالظبط اسكت بقى ما تقعدش يعني يعني ايه عايز ايه يعني انشهد انقول لا اله الله يعني ولما ان شاء الله تبقى تموت معلنك بقى ضريح على قبرك وندخلك جامع زي ما الناس ما بتعملوا العياذ بالله لا ده كده مش من الاسلام الكلام ده خالص خالص المسجد مسجد يعبد لله يعبد الله عز وجل فيه ويصلي فيه انا في بيتي منظم بيتي اوضه جلوس اوضه صالون اوضه نوم دور ميه مطبخ اجي في بيت الله والخبط احط واحد وادفنه جوه لي بيطلب بقى مقبره النبي الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا القبور مساجد لا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وهكذا فتقوم تقول دي كرامة بيني وبين الله كذلك ولذلك قولك الفرق بين الكرامة والمعجزة إيه؟ المعجزة علنية والكرامة سرية المعجزة يتحدى بها الرسول يتحدى به زي مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة فأتوا بصورة من مثل هاتوا عشر آيات مفتريات ها هون لكن الكرامة لا يتحدى بها لا يتحدى بها المؤجزة للرسل والكرامة للناس الطيبين بس مش رسل طب واحد يقول كلمة فعلا عنده حق انا قلت ابو لو كان امر خارق للعادة حاجة غير عادية بس حصلت على يد كافر كافر مجرم ايه ده بقى طبعا ده رسول <تصفيق> الله ولا دي كرامة ولا كرامة امال دي ايه دي آية اسمها آية يعني ربنا بيورينا آية علامة عشان نبطعز زي ايه اخر سولة فرعون المجرم لما مات ربنا قال له ايه فاليوم ننجيك ببدانك هنطلعك يا فرعون بجسمك سليم اه ده امر عادي لا لتكون لمن خلفك اية ايه اسمها اية عشان الناس تبطعز تقول فين الملعون المجرم اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من إله غيري أنا صاحب القرار أنا اللي أقول أنا اللي أعمل شرعي هو اللي يمشي كلامي هو اللي يتنفذ طب والله لا. الله خالق آه عملنا الشمس والأرض والسما والنجوم والكو بس, بس بس خلاص من شي حاجة بقى احنا بقى هنا ماشي اللي على مزاجنا نمشي احنا بشرعين وب... وبمزاجنا والي احنا اللي شايفين. ما علمت لكم من إله غيري آه. يوم الناس تشوفوا كده وسبحان الله يقال ان هو اللي موجود في بيدان التحرير في القاهرة في مكحف هناك بتاع الملوك اللي فوق اللي بالعرض ده الرطيع السفرود ده هو ده اللي بيقوله سبحان الله اللي كان بيشاي الناس وقولك أنا بقى ربكم الأعلى وانا اللي كذا وانا اللي كذا سبحانك يا رب, سبحانك يا رب فاليوم ننجيك ببدنك يطلعك بجسمك سليم كده لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون طيب يبقى الرسل بآياته بالمعجزات وبقى رسل آه طيب وقلنا ان الرسل دول بيتنزل عليهم وحي اللي هو وحي الله لنا بس النقطه برده معلش اللي عايز اقف عندها شويه طب افرض ما نزلش وحي على الرسل فكر معايا كده يعني ابطا الوحي شويه تاخر زي مثلا لما ابطا على النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم سوره الكهف لما اليهود سالوه ثلاث اسئله وبعدين قال لهم وما قالش ان شاء الله ابطا الوحي عليه 15 يوما 15 يوم يعرف الوحي سيدنا نبينا عليه من غير عليه يعني بالسؤال هل الرسول يعرف الغيب من غير واحد لا اطبعا لا اطبعا الله عز وجل يوضح هذا الامر يوضحه الاول واقعيا وبعد كده بالقرآن وبالدليل ازاي طعم في شرف السيدة عائشة المنافقين المجرمين طعم في شرف عزينا صفوان بن المعطل السلامي رضي الله عن الجملة وكان ده في غزو اللي غزوة بنو المسطلق لغزوة المريسية اعتبر النبي يوم واحد شعبان سنة اربعة ورجع عليه الصلاة والسلام على اول رمضان هل سيدنا النبعة السلام عرف وقال لها لا يا عائشة ده انت بريء او انت كذا ده النبعة السلام بقول لها يا عائشة لو كنت فعلت شيء توبي بينك و الله الله يغفر الظنوب جميعا لغاية ما نزل الوحي برقها من فوق سبع سماوات العشر ايات في سورة النور حتى امها حمات النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لها قمي إلى رسول الله قمي الجوزك دا قالت لا والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله الذي نزل براءتي من فوق سبع سماوات حتى السيدة عائشة بتقول كنت أعلم أن الله سينجيني وحيظهر الحقيقة آه لكن نزل القرآن يطلع إلى يوم القيامة لشأني في نفسي أحقر من ذلك سبحان الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف نعم عرف إلا لما نزل الوحي في صورة النور ساعتها عرف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك طلع أخر غزوة دي طلع النبع السلام شهر رجب سنه 9 ومعاه 30000 و10000 فرس لما طلع في غزوه تبوك وقف الغزوه مرى ام النبي عليه الصلاه والسلام الصبح لم يجد ناقته كان اسمها القصوى وكانت من اجود النوق المطواعيع كان ربنا مطوعها له يعني ما لقاهاش وعليها اكله وشربه وحاجته كلها فنادى في الناس فين الناقه بتاعتي اللي لاقي الناقه يبقى يقول لي فبعض المنافقين استغلوها فرصه وقالوا ايه بقى بص بقى إلى هذا الذي يزعم انه نبي ويخبر بخبر السماء مش بيقول لكم قال الله وهو رسول ها وهو لا يدري أين ذهبت ناقته طب كان يعرف بأن ناقة بتاعته فين بس الأول قبل ما يقول القو... آه علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويخرج على الصحابة على طول يقول منافق ويزعم يزعم طبعا الكلام مش مزبوط يقول أرأيتم إلى هذا الذي يزعم وأنه نبي ويخبر بخبر السماء وهو لا يدري أين ذهبت ناقته وإني والله ده النبع صلى الله عليه بيقول وإني والله لا أعلمه إلا ما علمني الله أنا رسول آه لكن لو ربنا بيقول لي حقول ما قال مش حقول وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وإنها وقد أخبرني الله بها إنها الآن في شعبي كده في ودي كده حبستها شجرات بزمامها روحوا هتقول ففعلا نقوها في المكان ده لكن هارج على الأساس مفيش وح إذن مفيش غيب عشان كده ربنا يقول له في سورة إيه في صورة بعد ما ذكر قصة سيدنا نوح تلك من أنباء الغيب الغيب يا محمد عليه الصلاة والسلام طب انت عرفتها ازاي نوحيها إليك طب وقبل كده ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إلي. نوحيها إليك نوحيها إليك شوف ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الجن عالم الغيب الله فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسبق بين يديه ومن خلفه رصدا الى اخر الايات لكن في رسول يقول انا رسول الله واعلم الغيب كده على طول من غير ما ينزل واحد وحي يبقى ده مش رسول وبالتالي بقى وبالتالي ينفع نقول على واحد مش رسول انه بيعرف الغيب كده على طول ليه هو بينزل عليه وحي ده احنا قلنا اللي بينزل عليهم الوحي ينزل بينزل عليهم الوحي ما بيعرفوش الا لما ينزل الوحي ما نزلش يبقى خلاص يعني طب ما انت تقول ان ده بيجيب على طول ما كده ناس يقول لك اه صفان ده اه ده راجل واصل راجل ايه ده راجل بص ده بيجيب من فوق ده بيعرف الغيب ده انت تروحي يقرا لك الكف ويفتح المندل ومش عارف يقرا الفنجال ويبص في عينك كده مش عارف ايه يبص في ايدك يعمل ايه ويجيب لك من فوق ده ما تشوف عنه اللحاف ده ما, ما تشوف عنه الغيب غيب, غيب ايه غيب انت بتقول ايه الله عز وجل يقول اخر سوره الشوره وما كان لبشر ان, ان يكلمه الله إلا عد ثلاثة وشوف لدول عند اللي انت بتقول عليه ولا لا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا زي سيدنا ابراهيم إني أرى في المنام أني أسبحك لما قال لابن اسماعيل لأنه كان بوحي رؤية الأنبياء حق الأنبياء تناموا أعينهم ولا تناموا قلوبهم مش زينا الواحد بندلع زي وللملح بش حاسس حتى تقول لك ما تقلبتش طول الليل لا دول مع الله دول مع الله عز وجل إلا وحيا أو من وراء حجاب سيدنا موسى وكلم الله موسى تكليم أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء زي ما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى لم يعني يبقى الزيت أوعة تقول على حد أنه بيعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيباء إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون سورة النمل سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب النبي يبقى بينزل الوحي على الرسل يقول لهم الغيب فالرسل يقول لنا يقول لنا طيب الرسل يعني أهم شيء أهم شيء بيدعو إليه عشان احنا مؤمنين بالرسل آه ايه اهم شيء بيدعو الرسل اليه التوحيد التوحيد لان من مات على التوحيد مصيره الجنة تقول لي ارتكب سيئاته معاصي ماشي ربنا هيغفر ويسامح حتى لو السيئات المعاصي كالكتيرها اوى اوى اوى اوى بعده غفران الله حيتعزم عليها بجهن لكن يغتسل في نهر الحياة ويدخل الجنة لانه مات على التوحيد مات على التوحيد عشان كده قضية التوحيد قضية مهمة جدا جدا جدا جدا توحيد الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا لا زي شوف كلمة لا إله إلا الله نفس وإثبات توحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله توحيد طاغوت يبقى شرك والله آيات كثير آه سورة النحت يقول الله عز وجل أتى أمر الله, الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكتا بالروح بالروح بالروح من أمر على من يشاء من عباده أن أنزروا أنه أن أنزروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا لا إله إلا أنا فاتقوا هي الحقيقة ليس في موضوعنا أوي كرسل لكن في موضوعنا ك... كإيمان بالرسل إنهم بيدعوا الناس إلى التوحيد يعني مثلا لو خذنا رضي عذا شرح سوية لكن لو خدنا القرآن الله مثلا يقول إيه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره اله اله اله اله اله يعني إله؟ يعني معبود يعني معبود يعني مطاع يعني مطاع يعني يتسمع كلامه دي الالهيه الرسل جايين علشان الامر ده الرسل جايين يقولوا للناس اعبدوا الله اسمعوا كلام ربنا مين اللي خلقكم الله مين اللي بيرزقكم الله مين اللي مطلع الشمس والليل والنجوم والكواكب والارض والميه والسحاب والجبال وال... الله ربما تسمعوا كلام الله الله اللي خلقكم شرع لكم والله يقول ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سورة الملك مش يعلم مش عالم بينا سورة النجم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سورة قال عمران أأنتم أعلم أم الله انتم اعلموا ام الله اللي خلقك اعلم بيك وهو اللي بيشرع لك هو اللي بيشرع لك هو اللي بيقول لك ايه اللي ينفعك ايه اللي يضرك ايه الكويس ليك ايه اللي وحش ليك لان هو الخالق اليس الله باحكم الحاكمين اليس الله باحكم الحاكمين والتين والزيتون التين افاغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون هي الناس عايزة إيه غير دين الله سبحانه وتعالى ها؟ أفغير دين الله يبغون دي سورة قال العمران أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة المائدة آيات كلها بالأسئلة ليه بالسؤال ما ربنا كان قادر أن يقرر الحقيقة لكن ما هي دي حقيقة بس يقول لك في سورة السؤال ولله المثل الأعلى كما يأتي لابن يقول له ليك أب غيري حد ربك غيري حد صرف عليه غيري حد علمك غيري حد صرف غيري ايه هو الأب مش عارف نعم وما يقول لابنه كده ليه عشان الولد يجاول يقول الولد يقول ايه هو اللي يقول يكون قد أقام الحجة بنفسه على نفسه فالله بيسألنا ولله المثل الأعلى ها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين أفغير دين الله يا بغون يعني فعلا الانسان عايز ايه فمهمة الرس انهم يدعوننا الى التوحيد وتوحيد الايه الالوهية طب دلنا حنوضحه بقى في الحلقة القادمة ان شاء الله برضو مازلنا في الامام بالرسل علشان كمان نتكلم عن موقفنا مع الرسل ايه بقى يعني موقفنا النهائي بالنسبة للرسل ايه نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحلقة القادمة ان شاء الله على خير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته